بسم الله والسماء والطارق وما ادراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فاليوم الإنسان مما خلق خلق مما ان